افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء مباركا به جنات وحب الحصيد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 ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناء للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد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 من Rahman الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما فيها ولدينا مزيد. وَكَانَ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُوهُ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَنْ قَصَّ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ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 ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج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 شبار، فذكر بالقرآن من يخاف عيد.